نهاري سبحا طويلة، وذكر اسم ربك وتبتت إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقلا، واصبر على ما يقولون واهجروهم هجرة جميلة.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 يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلة إن أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا شاهداً عليكم كما أرسلنا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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن دى الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم